صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وما وعجلك عن قومك يا موسى قال هم أولئ على أثري وعجلت إليك رب لترضى قَالَ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِن بَعْدِكَ وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِي فَرجَعَ مُوسَى إِلَى قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا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 قَم أَخْلَفْنَا مَووعدَكَ بِمَلكِنَ وَلَكِ النَّ حُم مِلْناَّ أَوزَار وَلَكِ نَّ حُ مِلْن أَوزَوَ مِنْ كَذَلِكَ ألقى السامري فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي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 تَتْبَعُنِي أَفَعَصَيْتَ أَمْرِي قَالَ يَا بُنَيَّ مَا لَكَ بِلاَخُذْ بِلِحْيَتِي وَلاَ بِرَأْسِي إِنِّي خَشِيتُ أَنْ تَقُولَ فَرَّقْتَ بَيْنَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَمْ تَرْقُبْ قَوْلِي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 قال فذهب فان لك في الحياه ان الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليمن أسفا إنما إلهكم الظلام سِعَ كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا كَذَٰلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِن أَنبَاءِ مَا قَد سَبَقَ وَقَدْ آتَيْنَاكَ مِنَ الذِّكْرِ من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا يوم ينظر فَخَفُ فِي الصُّورِ وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ زُرْقًا يَتَخَافَتُونَ بَيْنَهُمْ إن لبثتم إِلَّا بِثَمٍّ إِلَّا عَشَرَةٌ نَّحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ إِذْ يَقُولُ أَمْثَلُهُمْ طَرِيقَةً إِلَّا بِثَمٍّ إِلَّا يَوْمًا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا لَا تَرَى فِيهَا عِوَجًا لَا تَرَى فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا يَوْمَ إِذِي يَتَّبِعُونَ الدَّاعِيَ لَا عِوَجَ لَهُ وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا يَوْمَئِذِ الَّ تَ فَع الشَّفَعَةُ إَِّ مَن أَذِنَ لَهُ الرَّرحمَ إِلَّ مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَانُ وَرَضِيَ لَهُ قَوْل يَعلَمُ مَا بَنَ أَدهِم وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا akis,Netoks, بِهِ uma estiogeksi drop Nu cam pakėmės tebogų turime. Ais isėja savo kitės, paklau patGGio, kad atsijaクija